وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة الجماعة وما يتصل بصلاة المرأة في المسجد أعقب ذلك بالكلام على السنن الرواتب وهذا الموضوع عن السنن الرواتب قد لا يتبادر دخوله تحت الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو باب فضل الجماعة فلو أنه أفرد ذلك بباب خاص وذكره بعد الكلام على الصلاة وصفة الصلاة ربما يكون أكثر مناسبة والله تعالى أعلم والأحاديث التي في هذا الباب سبق قراءتها فالأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين قبل الظهر ركعتين قبل الظهر وهنا ذكر الركعتين وفي حديث عائشة عند مسلم أنه كان يصلي أربعا قالت في بيتي يعني قبل الظهر وقد جمع بين هذا وهذا ما ورد من ركعتين وما ورد من أربع بعض أهل العلم كالحافظ بن القيم رحمه الله وغيره فمن قائل بأنه كان أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين فأي ذلك فعلت أجزأ عنك وتكون قد أتيت بالسنة وفي مثل هذه الحالات إذا كان أحيانا يصلي هذا وأحيانا يصلي هذا يمكن للإنسان أن يأخذ بالأكثر ومن أهل العلم من يقول بأنه ربما إذا صلى في بيته صلى ركعتين إذا صلى هنا حديث عائشة رضي الله عنها أربعا في بيتي فيكون الأربعة التي كان يصليها نعم في البيت وإذا كانت في المسجد وإذا كان في المسجد صلى صلى ركعتين وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله ومن قائل بأن هذه الأربع لربما لا تكون هي السنة الراتبة وإنما هي سنة خاصة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله قبل الزوال عفواً عند الزوال إذا زالت الشمس سنة خاصة بالزوال التي ذكرت حديثها من قبل وهو بأن أربع قبل الظهر لا يفصل بينها بالتسليم تفتح لها أبواب السماء نعم فبعضهم يقول ربما الأربع ليست هي السنة الراتبة وإنما الراتبة كان يصلي ركعتين والأقرب الله تعالى أعلم أن الأربع المذكورة هنا ليست الأربع التي تكون بعد الزوال التي لا تفصل بالتسليم نعم وإنما هي سنة راتبة فورد هذا وهذا فلو أن الإنسان أخذ بالأربع يكون قد أخذ بالأكمل والعلم عند الله عز وجل وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأنه يصلي أربعا قبل الظهر على أنها راتبة على أنها راتبة بناء على حديث عائشة رضي الله عنها يقول وركعتين بعد الظهر وسيأتي إن شاء الله أنه ورد أيضا الأربع بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وفي بعض الأحاديث هنا المجموع كما ترون عشر ولم تذكر سنة الفجر وفي بعض الأحاديث لم تذكر سنة الجمعة وإنما ذكرت سنة الفجر ذكرت سنة الفجر كما سيأتي إن شاء الله. قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ففي بيته. وسبق أشرت إلى أن أنه كان يصلي أربعاً بعد الجمعة. نعم. وكان يصلي في بيته ركعتين عليه الصلاة والسلام وأن من أهل العلم وكان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلى ركعتين أربعا وإذا صلى في بيته صلى, صلى ركعتين وسيأتي إن شاء الله على كل حال يقول وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجدتين خفيفتين والحديث والرواية التي قبله ذكر الجمعة ولم يذكر الفجر فالجمعة لأنها لا تتكرر باليوم والليلة يمكن أن نقول إن السنن الرواتب في اليوم والليلة على هذا الحديث تبلغ عشرا تبلغ عشرا وهذا الذي عليه المذهب بل نقل ابن هبيرة رحمه الله على هذا الاتفاق وهذا الاتفاق فيه نظر لأن أهل العلم في الواقع يختلفون في عددها فالإمام مالك رحمه الله لم يحد ذلك بحد والمالكية لهم تفاصيل أصلا في الراتبة والرغيبة والنافلة والسنة المؤكدة رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا إلى غير ذلك من التفاصيل عند المالكية يقولون اللي ورد في ترغيب خاص من صلى كذا فله كذا هذه رغيبة عند المالكية يسمونها ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي والسنة عندهم لابد فيها من قيدين المواضبة والظهور يعني يفعلها أمام الناس سنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب نعم وإلى غير ذلك من النفل والمستحب وهذه مصطلحات على كل حال لكن هنا العلماء مختلفون في العدد فالإمام مالك رحمه الله لم يقيد ذلك بعدد نعم، والمذهب على أنها عشر وبعض أهل العلم يقولون إثنى عشرة ركعة كما جاء في الحديث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في المواظبة على هذا العدد على كل حال هذه السنن يقال لها السنن الرواتب وربما يكون قيل لها ذلك من الرتابة بمعنى الاعتياد والاستمرار والمداومة عليها ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن من ترك السنن الرواتب من تركها لا يصليها قالوا بأنه تسقط عدالته وترد شهادته بل قال بعضهم بأن ذلك يدل على قلة دينه نعم ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن, بأن غير السنة الرواتب لا ينبغي المداومة والمواظبة عليها لألا تلحق بالرواتب لألا تلحق بالرواتب فمثلا رحم الله مرأ صلى أربعا قبل العصر بحيث ما يفعلها كل يوم لا يتركها أبدا وإنما يتركها يتركه أحيانا نعم وهكذا التي بعد الظهر تفتح لها أبواب السماء نعم أو صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين وفي الثالثة قال لمن شاء فإذا كان قد صلى السنة الراتبة عفوا فإذا كان قد جاء وصلى تحية المسجد قبل غروب الشمس مثلا ثم غرب الشمس هل نقول قم فصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذنين صلاة فنقول يصلي لكن المداومة عليها دائما لا يترك ركعتين قبل المغرب فهذا عند شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ومن وافقه أن ذلك يلحقها بالرواتب وإنما ينبغي له أن يترك ذلك في بعض في بعض الأحيان. نعم. كما أنه يسن للإنسان أن يفصل بينها وبين الفريضة بفاصل، كالكلام أو الذكر أو نحو ذلك. وذلك احتياطاً للصلاة والعمل المشروع. لألا يزاد في الفرائض وفي حديث معاوية عند مسلم أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج حتى نتكلم أو نخرج وهذه السنن الرواتب كما ترون منها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعد بعد الصلاة ما الحكمة من ذلك أما القبلية فلا أعلم دليلا صريحا واضحا يمكن أن يعتمد عليه في التعليل لكن من أهل العلم أن يقول بأن القبلية من أجل ترويض النفس وتهيئة القلب للحضور في الصلاة فكأنها تهيئ المصلي قبل الفرض. نعم وهذا على كل حال ليس ليست بعلة منصوصة قد يكون كذلك وقد لا يكون نعم والأحسن فيه والله تعالى أعلم أن يلحق بما بعدها وهو ما ذكره هؤلاء قالوا أما البعدية فإنها لأجل تكميل تكميل ما نقص في الفرض تكميل ما نقص في الفرض واستدلوا بحديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعروف أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام صلاته فإن كان أتمها كتبت تامة وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون له فريضته هذا عند أحمد أبي داود بمجه لاحظ هنا ما قال البعدية قال من تطوع فيدخل فيه السنن الرواتب ويدخل فيه سائر ألوان التطوع من صلاة الليل صلاة الضحى نعم وما يدخل فيه ما يصليه الإنسان بين الأذانين من غير الرواتب إلى غير ذلك من ألوان النفل أو الراتبة فلا يخص ذلك بما بعد بما بعد الفريضة فكل ذلك يكمل له صلاته والله تعالى أعلم وعلى كل حال الرواتب هذا الحديث الذي ترون تضمن عشرة تضمن عشرة من السنن الرواتب ويمكن أن نستعرض بعض الروايات الصحيحة الواردة في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي بعض الروايات فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته فهذا الحديث هو الذي بين أيدينا وعند البخاري لم يذكر الجمعة وزاد في رواية قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا هذه هذه الجملة من الحديث نحتاج إليها في الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أوثر هل كانت سنة خاصة بعد الوتر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وطرة أو كان المقصود بها هي سنة الفجر. يأتي الكلام على هذه المسألة بعد قليل بإذن الله عز وجل. لكن لاحظ هذه الرواية الآن كان يصلي سجدين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. معنى ذلك أنها أنها سنة سنة الفجر يعني السنة الراتبة. نعم. وعند البخاري في رواية بعد العشاء في أهله يعني يصلي سنة العشاء في بيته. وفي رواية في الصحيحين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ركعتين في بيته وعند البخاري حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء ولم يذكر الجمعة نعم وكانت ساعة إلى أن قال فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهي سنة الفجر وعند الترمذي والنسائي من حديث عائشة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة الحديث معروف مشهور وهذا أخذ به من قال إنها تبلغ ثنتي عشرة ركعة نعم ثم ذكرها قال أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر وهذا هو المشهور نعم قبل الفجر وهذا هو المشهور نعم وعند النساء أيضا بإسناد صحيح من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة نعم هناك من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة وهذا يوضح هذا في اليوم والليلة وعند مسلم من حديث أم حبيبة مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي الصحيحين من حديث عائشة صلاتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما سرا وعلانية الحديث اللي سيأتي عندنا هنا في سفر ولا حضر ركعتان قبل الصبح وركعتان وركعتان بعد العصر والتي بعد العصر ليست من السنن الرواتب وإنما هي كما سيأتي إضاحه إن شاء الله أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى ذلك من سنة الظهر حيث شغل عنها تصلىها بعد العصر وكان إذا فعل شيئا إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك مما يختص به فلا نقول إنه من السنة أن نصلي بعد العصر وسبق الكلام في أوقات النهي على أن أولا يعني حينما يكون بعد العصر والشمس بيضاء نقية أنه للإنسان أن يصلي وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر نعم حتى تغرب الشمس أنه يقيده الحديث الآخر سبق الكلام على هذا أليس كذلك؟ طيب وفي رواية لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدات وسيأتي بيان هذا بأن هذا يدل على تأكد سنة الفجر ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في السفر ولا الوتر سنة الفجر وهذا يدل على أن السنن الرواتب متفاوتة من حيث الآكدية ليست على... وكذلك من ناحية أخرى تتفاوت من جهة ما يطلب فيها من صلاتها في البيت فالعشاء المغرب مثلا نعم سنة الجمعة هذه حري بأن تصلى في البيت إذا كان الإنسان سينصرف إلى بيته نعم، وعند مسلم من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه سألت عائشة سألها عن صلاة عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا لاحظ قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل في بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل إلى آخر ما ذكرت و إلى أن قالت وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين هذا عند مسلم وعند أبي داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر وهذا يدل على أن الركعتين هي صنة الفجر وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها, وبعدها ركعتين لاحظ قبلها ركعتين وبعدها ركعتين وفي الأول ذكرت الاربعه والاربعه ذكرتها أين ذكرتها في البيت ايضا فلا يمكن هنا ان يقال بأنه إذا صلاها عليه الصلاة والسلام في البيت في المسجد صلاها ركعتين وفي البيت صلاها اربعه نعم الا ان عكس الا ان عكس تقول كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وعند الترمذي والنسائي عن عاصم بن ضمره قال سألنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين نعم ما معنى هذا الكلام إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين لا الضحى كيف منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر بالارتفاع يعني الآن إذا قلنا هذا المشرق وهذا المغرب جيد فوقت صلاة العصر عند الجمهور إذا صار وظل الشيء نعم صلاة الظهر منذ الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله واضح ثم يدخل وقت وقت العصر الأحناف يقولون مثليه نعم فالحاصل أن ال إذا قلنا أن يصير ظل الشيء مثله نعم فمعنى ذلك أن أنه بعد العصر كيف تكون الشمس إذا دخل وقت العصر الظهر الظهر هكذا الميلان قليل يعني بعد الزوال مباشرة مثلا جيد العصر بهذا الشكل واضح فمتى يكون يصلي الضحى إذا كانت الشمس هكذا يعني معناها ارتفاع الضحى ارتفاع الضحى وهذا الذي ورد في وقتها أنها إذا رمضت الفصال يعني الفصيل يعني الصغير من الإبل نعم أي فمثل هذه تحرك أرجلها لشدة لشدة حر الشمس تكون الشمس احترت ارتفع الضحى فهذا هو أفضل وقت صلاة الضحى مع أن وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس هذا الرمح إلى ما قبل الزوال لكن الأفضل فيها أن تصلى في ذلك الحين إذا ارتفع إذا ارتفع الضحى يقول إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى قبله قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيأتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيأتها منها هنا عند الظهر صلّا أربعا شمعنا هذا للجملة الجديدة كهيأتها عند الظهر صلّا أربعا نعم الظهر بعد الزوال يعني تكون هكذا مالت قليلا جيد سيكون يصلي أربعا قبل قبل الزوال بوقت قصير. قبل الزوال بوقت قصير. واضح. وهذه الأربع ليست هي المراد التي التي ذكرناه وسلم أنها تفتح لها أبواب السماء. وإنما يدخل ذلك والله تعالى أعلم جميعا في جملة صلاة الضحى. في جملة صلاة الضحى. نعم. يقول وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا لاحظ هذا حديث علي رضي الله عنه وقبل العصر أربعا هذه ليست راتبه هذه التي ورد فيها والله أعلم رحم الله امرأا صلى أربعا قبل العصر جيد يقول وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين وعند النساء يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات لاحظ هذا يفسر ما سبب قبل نصف النهار ويجعل التسليم في آخره يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات ويجعل التسليم في آخره الأربعة التي قبل العصر ذكرها في حديث علي رضي الله عنه هنا قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين هذا يدل على أنه يجلس للتشهد لكن هل يسلم أو لا يسلم هذا الحديث ليس فيه دلالة على هذا ولكن حينما ذكر نعم الأربع التي كان يصليها قبل نصف النهار قال يجعل التسليم في آخره يجعل التسليم في آخره وهنا ال يأتي الاحتمال وال هل الأربعة التي قبل الظهر يفصل بينها بالسلام أو لا يفصل صلاة الليل والنهار صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وصلاة النهار جاء في رواية أيضا صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيصلي ركعتين ركعتين ولا يصل حتى في هذه التي قبل قبل الظهر مثلا أجراه بعض أهل العلم على العموم ومنهم من قال صلاة الليل مثنى مثنى أخذا بالرواية المشهورة وقالوا صلاة النهار له أن يصلي أربعا له أن يصلي أربعاً وليس عندنا في حد ما أعلم دليل واضح وصريح على أنه في الأربع التي تكون قبل الظهر يسلم أو لا يسلم عفواً أنه يتشهد أو لا يتشهد لكن الحديث في أنه لا يفصل بينها بالتسليم نعم فيحتمل أنه يصل ذلك من غير جلوس ويحتمل ويحتمل معنى آخر أنه يجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالرابعة ولذلك لا يحتج أحد بمنع الجلوس للتشهد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بصلاة المغرب المغرب لأن صح النهي في هذا لا تشبهه بالمغرب هي وتر النهار نعم فلا يتشبه بها بنص هذا الحديث لكن هل يوجد ما يمنع من التشبه بالظهر أو العصر في صلاة النافلة في النهار مثلا الجواب الجواب لا ولم أقف على شيء مع تكرار النظر والبحث يشفي في قضية الجلوس للتشهد أو أو عدمه بالنسبة للأربع التي تكون قبل الظهر حديث علي رضي الله عنه هذه ليست الأربع التي قبل الظهر وذكر فيها الجلوس ذكر فيها الصلاة على النبيين والمرسلين ولم يذكر ولم يذكر التسليم فيحتمل أنه كان يسلم بعدما يصلي ركعتين ويحتمل أنه أنه لا يسلم نعم ووجدت أيضا في شرح الترمذي في تحفة الأحواذي مثل هذا الذي ذكرته آنفا فهو يقول ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم ولا في الوصل ولا في الوصل بينهن نعم. فإن شاء صلىهن بسلام واحد وإن شاء صلىهن بسلامين لكن يوجد أنه كان لا يفصل بينها بالتسليم لكن هل كان يجلس للتشهد أو لا لا أعلم دليلا واضحا صريحا في هذا فإن وصلها نعم، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله وإن, وصل وإن فصل بالتشهد فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله يقول الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ذكر الحديث يقول وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الشافع وأحمد وبعض وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها بمعنى أنه لا يفصل بالتسليم يقول وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار نعم ونقل عن أحمد قال الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وبعض أهل العلم يقول صلاة التطوع بالنهار أربعة، واستدلوا على ذلك المفهوم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى لكن إذا خذنا الرواية الثانية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيقال يستثنى من ذلك ما ورد فيه أنه لا يفصل بينها بالتسليم مثل الأربع التي تكون قبلة، الأربع التي تكون قبل الظهر، نعم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال أربع قبل الظهر ليس فيهن, فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء وهو عند أبي داود والترمذي في الشمائل طبعا بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث أصلا نعم ويقولون صلاة النهار نعم ركعتين ركعتين نعم مثنى مثنى وعلى كل حال فيما يتعلق بالأربع التي قبل الظهر لعل هذا يكفي إن شاء الله. نعم. الشاهد يقول ال يقول رضي الله عنه في رواية النساء يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات ويجعل التسليم في آخره في آخره وهذا يؤيد قول من قال إن صلاة النهار الأمر فيها أوسع أخذ من حديث صلاة الليل مثنى مثنى مفهوم المخالفة أن صلاة النهار ليست ليست كذلك نعم وعند أبي داود عن طاووس قال سئل بن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ورخص في الركعتين بعد العصر هو يقول ما رأيت نعم أحدا على وبن عمر كان يقول ذلك لكن أثبتها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفظ فهو حج على من لم يحفظ وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه يقول كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر إلا الفجر والعصر وأيضا يقول يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون من كل اثنتين من تطوع النهار، نعم، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، نعم، على كل حال فيه ما ذكرنا قبل قليل. أما ما يتعلق بركعتي الفجر هذا في الإجمال ما سبق، لكن ما يتعلق بركعتي الفجر. ففي الصحيحين من حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وعند مسلم ركعتي الفجر وهو الذي سأتي بعد قليل خير من الدنيا وما فيها. وأيضا وفيه في مسلم في رواية له ما أحب إليه من الدنيا جميعا نعم. فيدل على أنها أفضل من سنة الظهر. والمغرب والعشاء وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح خفيفتين فهذه السنة في الفجر أن تخفف وفي رواية أنه كان يصلي ركعتي الفجر فيخففها حتى أقول هل قرأ فيها أو فيهما بأم الكتاب وذكرت هذا في مجلس سابق ولمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففها وفي رواية إذا طلع الفجر وللنساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستنير الفجر ثم اتجع على شقه الأيمن هذه هذا الحديث نحتاجه في موضعين في هذه الرواية عند النساء وهي صحيحة نحتاجها في موضعين الموضع الأول وهو قولها رضي الله عنها إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من صلاة الفجر ماذا تقصد بالأذان الأول يحتمل أنها تقصد تقصد بذلك الأذان لأن الثاني هو الإقامة جيد ويحتمل أنها تقصد الأذان الأول الذي يكون قبل طلع الفجر إن بلالا يؤذن بليل كما سيأتي ويحتمل أنها تقصد بالأذان الأول كما سيأتي في بعض الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه الأذان الأول يعني أول أذان في اليوم للصلاة للصلاة يعني صلاة الفجر يقال لها الأولى وقد يقال ذلك للظهر كما سبق نعم فالحاصل الأذان الأول يعني المتعلق بأول صلاة في اليوم فهو الأذان الثاني يعني وليس الأذان الأول إذا قلنا هناك أذان أول قبل الفجر قبل دخول الوقت وأذان ثاني فأي أذان يكون المراد هنا الأذان الثاني اللي هو بعد دخول الوقت يفسر هذا الروايات الأخرى كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة حديث عائشة نفسه الروايات تفسر بعضها بعضا نعم فليست هذه الصلاة التي كان يصليها يطجع لم تكن بعد الوتر وسيأتي بإضاح ذلك أيضا بأن هذا جاء من في رواية من طريق الإمام مالك رحمه الله وأنه خالفه سائر الرواة فكانت هذه يراد بها السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الفجر وكذلك قضية الاضطجع على شقه الأيمن فهذه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال يستريح من قيام الليل ولهذا خصه بعضهم بهذا قالوا إنه يسن لمن قام الليل ليستريح قبل الفرض وبعضهم قال يسن مطلقا وبعضهم قال بذعك ابن عمر كان يحصب الناس عليها يرميهم بالحصباء وينكر عليهم ويقول إن ذلك بدعة لكن على كل حال من حفظ حج على على من لم يحفظ نعم وفي الصحيحين من حديث حفص رضي الله عنه كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وفي رواية كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وسبق الكلام على هذا أيضا في أوقات أوقات النهي ولا لا هل يختص هل يكون النهي منذ طلوع الفجر ولا بعد الصلاة وكذلك بعد العصر سبق الكلام على هذا طيب وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفيه ويصلي ركعتين قبل صلاة الغدات وكأن الأذان بأذنيه يعني ركعتين خفيفتين بسرعة نعم بسرعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية التي في البقرة آية 136 وفي الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلم آية آل رقم 58 وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء نعم وهي رقم 64 عفوا رقم 64 وهذا في صحيح في صحيح مسلم وأيضا عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الأولى وبهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين في آل عمران رقم 53 وخمسين أو إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في البقرة 119 نعم هذا شك من الراوي وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد وأيضا عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد وعند النساء رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مسألة الاضجاع التي مرت قبل قليل في الروايات. في الصحيحين من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع وللبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر الطجع على شقه الأيمن وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى بالركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة لاحظ الآن للتجاع صار قبل قبل سنة الظهر في هذه في هذه الرواية نعم وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة إذا صلى قبل سنة الفجر أنا قلت لا الفجر عفوا وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليطجع على يمينه فليطجع على يمينه نعم وهذا في أمر نعم وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الاتجاع أنه كان بعد سنة بعد سنة الفجر نعم وأما ما يتعلق براتبة الظهر ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعدها وحديث علي عند الترمذي كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وحديث عائشة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاها صلّاها بعدها نعم وعند الترمذي وأبي داود والنسائي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار حرمه الله على النار هذه يحتمل أن تكون هي الراتبة ويحتمل أن تكون نعم غير الراتبة الأربعة التي تفتح لها أبواب السماء مثلا لكن ليس عندنا دليل يدل على هذا بخصوصه أو ذاك كذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم وقد سبق تفتح لها أبواب السماء وحديث عبد الله بن السائب عند الترمذي كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح هذه غير السنة الراتبة غير السنة الراتبة وأما ما يتعلق بالعصر فمضى حديث علي رضي الله عنه كان يصلي قبل العصر ركعتين وهو عند أبي داود وعند الترمذي وأبي داود من حديث عبد الله بن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعاً. وعند الترمذي من حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين وهما مضى وفي الصحيحين من حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين وفي الصحيح نعم عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيته عبد الله بن الزبير يطوف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 أن أبا سلم سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها تعني داوما عليها هنا على أنها التي كانت قبل العصر نعم ويأتي أنها سنة الظهر والمقصود أنها مقضية سواء كانت هذه أو هذه، وعند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن وينهى عن الوصال وفي الصحيحين من حديث أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما يعني بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسل فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية يعني أم سلمة رضي الله عنها نعم سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني أناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتاني أخرجاه في, الصحيح في الصحيحين نعم فالمقصود أنها, أنها مقضية وفي مسلم من حديث المختار ابن فلفل رحمه الله قال سألت أنس ابن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب, بال... يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب يعني قبل الفرض بعد دخول الوقت فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا نعم ما يتعلق براتبة المغرب في الصحيحين من حديث أنس كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتذرون السواري يخرج النبي صلى الله عليه وسلمهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء يعني ما في وقت طويل لكن هذه ليست ليست من الرواتب نعم وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة نعم وفي أخرى قال قال في الثالثة لمن شاء وهذا يؤيد كلام شيخ الإسلام بأنه لا يواضب على غير الرواتب وعند أبي دود من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد يعني بخلاف ركعتي الفجر مع أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته يعني سنة المغرب لكن لربما صلىها في المسجد فكان يطيل, يطيل فيها عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال وبالنسبة لراتبة العشاء نعم سبقت في بعض هذه الأحاديث وليس فيها ما يحتاج إلى إضاح وبما يتعلق بالجمعة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا هذا أمر نعم وفي رواية قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت أخرجه مسلم وربما يكون ذلك فهمه من حال النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو من قوله وفي الصحيحين أن ابن عمر أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقام فدفعه وقال أتصل الجمعة الجمعة أربعاً قال وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجمعة يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها لماذا لאל يتوهم نعم أنها الظهر منقوصة فربما يزاد فيها نعم ويوجد في بعض البلاد رأيت في إفريقيا أنهم في بعض البلاد إذا انتهوا من صلاة الجمعة أقاموا وصلوا الظهر يقومون ويصلون الظهر جماعة مع الإمام فهذه بدعة لها قرنان وفي رواية أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإذا صلى الجمعة يعني يصلي في بيته يطيل الصلاة ليست سنة راتبة لكن ورد في ساعة الإجابة وتحريها وكذلك ما سيأتي من أن فضم صلى ما كتب له يعني حتى يخرج الإمام الخطيب فابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة يعني أنت بدلا ما تقرأ مثلا سورة الكهف وأنت جالس إذا كنت جاي الساعة العاشرة والنصف مثلا بدلا من أن تجلس قم فصلي أقرأ سورة الكهف وأنت وأنت في صلاة فهذا خير لك من الجلوس والله تعالى أعلم وتتحرى ساعة الإجابة نعم وفي رواية أمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين يعني في بيته مع أنه أمر بأربع والعلم عند الله عز وجل هذه إلمامة يعني ما يتعلق بالسنن الرواتب من خلال بعض الروايات الصحيحة رأيت أن الأمر قد لا يتضح ولا يكتمل نعم إلا بذكر هذه الأشياء وحاجة الناس إليها شديدة فأحببت أن أرد بعض الروايات الصحيحة الواردة في هذا المعنى دون غيرها وعلى كل حال أظن أن هذا لا يخلو من فائدة نأتي بعد ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وسبق الكلام على هذا وأنه يدل على تأكد هذه السنة وكان لا يتركها حتى في السفر نعم وفي لفظ لمسلم نعم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها نعم على كل حال سبق الكلام على هذا وتكلمنا على مسألة الاضطجاع الاضطجاع بعدها نعم وان ذلك لا يكون بعد لا تكون بعد الوتر في ركعتين بعد الوتر، نعم، وإنما يطجع بعد ركعتي الفجر، وقد جاء الأمر صريحا به كما سبق، وأما أنه كان ذلك بعد الركعتين بعد الوتر كما قلت جاء من رواية من طريق الإمام مالك رحمه الله، وخالفه جميع من رووا هذا الحديث، نعم، و الذين رواه عن الزهري، فلذلك ذهب جمع من الأئمة مثل حافظ بن حجر وابن القيم وجماعة قالوا إن ال ال رواية الإمام مالك من قبيل الوهم أو الخطأ وأن المحفوظ هو رواية سائر الرواة من أنه كان يصلي بعد سنة كان يطجع بعد بعد سنة الفجر هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث.